الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العقيده الإسلامية للانتاج والتوزيع بجدة تقدم تقدم الرقية الشرعية الرقية الشرعيه من الكتاب والسنه بصوت القارئ ادريس ابكر ادريس ابكر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 مِنْ هَذِهِ وَنَفْسِهِ وَنَفْسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْإِخْلَامِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هنزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فَإِذَا يَرْقِيكُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْثِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ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 وَالْفُلْكُ التي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فِيهِ حَيَاةٌ لِّكُلِّ كَائِنٍ وَبَشَّرَ بِرَحْمَتِهِ وَبِعَذَابٍ وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والسحاب المتخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة المثقى لنفصى ما لها والله سميع علي الله ولي الذين آمنوا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 فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنذل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك النصير غفرانك ربنا النصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقص لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه باسم الله الرحمن الرحيم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 تبارك الله تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِن نَّنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ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 وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم له وَلَمْ له شريك في الملك ولم يكن له, ولم يكن له ولي من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامرِه إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فَقدَد آتَنأَلَ إِذَ رَهِيمَكِتابَابَ وَحِكْمَةَ وَآتَيناهُم وَآتَيناَهُمُّ الْكَن عظِيمَا أَذُ بِاللَّهِ السَّمِي الالم مِ الشَّيطَانانِ الروجم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْقِه وَنَفْهِ بِسممِ اللَّهِ الرحمَان الرحيِيم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 إن ترني أنا أقل منك ما لو ولد إن ترني أنا أقل منك ما لو ولد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم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 وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي مِنْ خَلَاقٍ ولبئس ما شروا بِهِ أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يعفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَالْقَنَبُ صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْثِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله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 وَالْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ صُنْعًا إِنَّمَا صُنْعُهُ كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يُغْفِرْ لَنَا مِنْ ذُنُوبِنَا وَيُجِرْنَا مِنْ عَذَابٍ أَلِيمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتطران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفه, ونفه بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله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 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المطور له الأسماء الحسنى يسبح مَا ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه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 ربّ السماوات والأَرض وَما بَلَ ما وَرببّ المشارق إن زًَا السمأَّ يا بذينة للكواكِبَ وَحِفظًا م كل شَفال مارب.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 إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ اللَّازِبِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفته بسم الله الرحمن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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفته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 فانمعل عسر يسرا انمعل عسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته لقالون انا فُصلت اياته وعربي وَالْم عَلَِّذينَ آممَنُهُ دَهُ وَشِفَ وََّذينَ لَا يُؤِّنونَ فيِي آذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِم م ماَا أولئك ينادون من مكان بعيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مردت فهو يشفين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونففه بسم الله الرحمن الرحيم فَجِرُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اللَّهُ عَلِيمٌ شَكِيم أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْثِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إن الباطل كان ذهوطا أعوذ بالله السميع العليم مِنَ الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما أمله من عمل فاجعلناه هباء منفورا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 بسم الله الرحمن الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وحفظناها من كل شيطان رجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونففه بسم الله الرحمن الرحيم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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن كل نفس لما عليها حافظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون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 مِنْ هَمْزِهِ وَنَسْخِهِ وَنَفْثِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقد ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وَمِن شَرِّ الرَّاسِقِ إِلَى وَقْدٍ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْسِهِ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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسلس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونففه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى في الخناس الذي يوسلس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بِنْهَمْزِهِ وَنَفْسِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة وَمِنْ كُلِّ عن الََّّ أَذُ بِكَمَات هِ التَّاتِ كُِهِ مِنْ شَرّْمَا خَلَقُ بِسممِ اللَّهِ الذي لا يَضُرُ مَعَ اسممِهِ شَيْءٌُ فيِي الأْرض وَل فيِي السَّم وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بسم الله الذي لا يضر مع سمه شيء في الأرض ولا في السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمٍ بسم الله الذي لا يضر مع سمه شيء في الأرض ولا في السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بسم الله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 أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله أجد وأحاذر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 لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما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 ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته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 اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم اغفرني وارحمني وعافني واهدني وارزقني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 اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفتين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت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 وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَسْبُنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَسْبُنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا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 طهور إن شاء الله اللهم آت نفوسنا تقواها وذكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع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 وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم رحمتك انا رجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفه وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ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 الله الله ربنا لا نشرك به شيئا حسقنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا 147. ربنا الله الذي في السماء 148. تقدس اسمك 149. أمرك في السماء والأرض 141. كما رحمتك في السماء 142. أمرك في السماء والأرض 143. كما رحمتك في سماء 144. فجعل رحمتك في الأرض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 وَنَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ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 كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ